وَكَيفَ تَخَافُونَ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ ينزل به مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا Fa ayu fariqayn ahakku bil am in